لا أقسم بهذا البلد 111. <تقنى> وقل الإنسان في الكبد أيحسب أن لن يقذر عليه أحد يقول أن أَيَحْسَبُونَ أَن لَّمْ يَرَوهُ أَهُمْ أَعْجَبُ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُم عَيْنَيْنِ يُرَىٰ فَإِنْ نَقْتَ عَامَلَ لَقَبَتَ وَمَا أَذَرَاكَ مَن نَقَبَن أَوْ إطام ذَا مَنْ قَرَضَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مُسْقِنًا ذَا ثُمَّ كان أو بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآيات. أَهَبُ الْمَشَاءَ مَعَهُ عَلَيْهِمْ نَارٌ مؤصدة